بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع ضامًا بلا قادرين على أن نسوي بناءً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 أن يترك سدى ألم يكن طفة من منينا ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على وحيي الموتى